ببعض يقول بيدك الايه؟ بيدك الخير انك على كل شيء قدير اتاء الملك دي عملية عايزه زي ما بنشوفها كده يعني عايزة تبهيد بشري باسباب بقى وانتلابات ودنيا غيصة وتخطيطه وعتاده ونزع الملك برضو عايز العملية دي قال لهم اوعي تفتكروا ان النادي صعب علي ولدي صعب عليا لاني على كل شيء قدير لانني لا اتناول الافعل بعلاج يعني مش بيقعد يعمل ده بيقول كن فتنفعل له الاشياء سأقول كن ترؤمن فعل له الاشياء انك على كل شيء ايه قدير ثم يأتي بعد ذلك ليدلل بنواميس الكون وآوات الله في الوجود على صدق قضية إنك على كل شيء قدير فيقول عندكم ظاهرة فاختلف عليكم وهي الليل والنهار والحياة والموت ظاهرة الليل والنهار كلنا يعرفها لأن دي آية من الآيات العجيبة إنما أليام ليه يولد الليلة في النهار ويولد النهارة يعني ما عملش نهار كده بكل مية محددة في الوقت وتجي كل مرة لا ينقص ديه عنده خمس ساعات ويزود ديه هل بتنقص الخمس ساعات دي مرة واحدة كده نلتفت فجأة كده بعد النهار ما كانت 12 ساعة يبقى مثلا 17 ساعة ولا الليل ولا بتأتي اتباعا بالدورة بحيث ما تحس ما بتجيش فجأة كده في حركة ويسموها الحركة الترسية وحركة ثيابية حركة ترسيه يعني ايه يعني لما تشوف الحجم متروس الساعة اللي بتدور دي لا ملاها تروس هل العقرب اللي يمشي ديه؟ ماشي في كل الزمن؟ لا مش ماشي في كل الزمن بيجي عليه زمن واقف لحد ما يجي الترس بتاعه وروح ذاقه تنوم لذلك لو دققت في عقرب الدقائق تلتب تلاقيه واقف كده وقعدين عمل كده الله اذا الفتره بين العمليتين دول كانت وقت فتره ايه؟ سكون دي اسمها ايه ترسية؟ إنما في حركة سيابية بحيث كل جزء ما الزمن يأخذ حركة ايه بالعملية ده زي ظاهرة النمو بالنسبة للإنسان ولا النبات والحيوان هل الابن مثلا اللي انت بتقول والد اللي عندك ده بيجي اخر النهار ويزيد له ملة مرة واحدة ولا الملي ده شائع في كل زرات الثواني من النهار أوه. مش مثلا يقعد كده كويس لحد ما يجي الى اربعة وشم ساعة تمتهي وراغب يعمل لا دي ماشي في كل ايه قاعد العملية بقى اللي عايزه ايه اللي عايزه دقة المتناهية في توزير جزئيات الحدث على جزئيات الزمن قبل العظم اللي مش هنقدم نعملها ابدا جزئيات الحدث على جزئيات ايه الزمن ولذلك انا قلت لكم مرة انك اذا نظرت الى ابنك الوليد واعدت بصوص طول عمرك مش هتشوفه يكبر ابدا ابدا انما تغيب عنه شهر ولا اثنين تلتين بتلاقيه مجموع منوة تلتة شهر زاد في نظرك انما لابونت تشوفه كنت تابيقعد كده ازرع نابته وقع تبص لها كده طولهم ما تشوفهاش تكبر ابدا ليه لان اصل الجزئيات شوف كل اللي يكبر نصغر كل حاجة يمكن ان تكبر ممكن لنقت ايه؟ تصغر ومدام تصغر بتصغر الى مرتبة انت عم بكس لأيه اللي تدرك بقى هذه الجزئيات؟ انما هي تفضل تصغر لما جابوا من اول ما جات الصور من الجو وخدوا صور لنيويورك طلعت معبارة عن نقطة نقطة قلب الصورة كلها من على البعد طلعت ايه؟ نقطة قلب وبدل ما قاعدوا وكبروها التفتوا قيدة الشوارع وينمل السيارات بقى طيب كنت في النقطة دي ما هي الصغر بحيث ما عندكش آلة الابراكة اللي تقدر تشوفه ولذلك انت يا تقعد تكبرها الشيء بيصغر الليل يا بعيد عنك بعيد عنك تقوم تقربه كل ما تقربه كل ما يتضح ولا لا اذا فقو الله ان يجريه الليل الليلة في النار قالوا افطنوا للعملية دي النهار يبقى مش مش الليل اتناشر ساعة والنهار اتناشر ساعة لا ندخل ده فيه ده وندخل ده فيه يقولي جمعناها ايه يدخل يعني اللي كان ليل بقى نار نصر المغرب على خمسة وبقى من يجي يام على ايه وصعي على سبعة مش كده يبقى جزء ايه انما الجزء دي يجي فجأة كده نطة زي عقرب الدقايق لا ولا مشى كده ولا اه. اذا دي بتدينك انك ان رأيت ملكا ومؤسل وحضارة فاعلم ان هناك سوس دقيق ينخر فيه الى ان يأتي وقت ركب يتنتهي المسألة وإلا لو ما كانش بيه كان ايه اللي ضيعه فبالحضارات لما تقتل ترتقي كده وتقول، كان المفهوم ان المدام الحضارة ترتقي والناس يبقى عندهم استعدادات دخمة ان ده يبقى ولا ما يبقاش لا ده في قلبه سوس عمال بينخر ونجده وقت كده يوح أنت تقعد المسألة متحملة متحملة متحملة إلى أن تأتي طاقة لا تتفكر كذلك قال لك أنا على كل شيء قدير وحاجب لكم ظهرة الليل والنهار يوليجوا الليل في النهار ويوليجوا النهار في الايه بدون أنك انت تعرف فجأة انتقال الليل إلى نهار ولا فجأة انتقال النهار إلى ايه وبعد ذلك قال وحاجة يخرجوا الحية من الميت يخرجوا الميت الله تبقى دي قدرة يبقى دي قدرة ولا بيجيب الأبدات يخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الأيه؟ من هنا بقى الـ الـ الوقفة ان اهتدينا بواسطة ما أفاد الله على بعض خلقه باتكار أسراره في كونك إلى أن كل شيء له حياة كل شيء له حياة يعني انت لما تجيب ورقة النبات المكتوعة وبعد ذلك تقوم بتبص انت فيها تفاعلات الزرة فيها تفاعلات ما معنى التفاعل ده ما هي حركة بل الحياة اي مظهرها الايه مظهرها الحركة بس غيث ما هناك ان فيه حياة عند العامة وحياة عند الخاصة ما يعرفش حكاية ان النقصة فيها حياة والحبة فيها حياة ان لو خاصة بل ليه لان العمه يعرفوا ان دي ما نمو صحيح هي فيه في فرق بين شيء حي وشيء قابل ان يحيا النواه اللي احنا بناخدها دي عشان نجيب منها نخلة لو فضلت محطوطه نواه ما تجيش نخلة ابدا انما خدتها ووضعتها في بيئتها اللي تطلع منها نخلة ولا لا اذا دي سمها ايه قابله قبل انما ذرات التراب لما تجيب زرات التراب كده ما تستطيعش ما كنت تقول حطها تطلع منها حاجة مم. يبقى لازم تفهم لكن لها حركة لها حركة لدرجة المهم لك ان علبة الكبريت لو شفت الحركة اللي بين زراتها تدير قطارك عرباء حول العالم مش عارف كم سنة الاشياء اللي بينها ومعضها الانتحامية دي اللي لا الله اللي ما دي عرفها الخاصة ولا العامة الخاصة فان نظرت الى العام يخرجوا الحيه من الميت وكلو يشبهوا ويقولوا الحيه انقلته من الميت عن النواه مش كده مفهوم ولا لا وبعدين يطلع الميت من من الحي من النواه بتطلع من المخله وبعدين نرميها وبعدين لما نعرف ان فيها حياه بقت حياه عند مين عند الخاصه حياه عند مين عند الخاصه يبقى كل شيء في الوجود له حياة بس حياة مناسبة لمهمته حياة مناسبة هي مهمته. إنت فاهم إن الحياة هي الحركة دي والنمو والعملية لا في حياة لها آه يبقى إذن ال ال العامة ساعة ما يسمونها في حياة من الممكن يجيبها في أي مثال المهمة الخاصة يجيبها إزاي يقول لك كل شيء فيه إيه في حياة الشيء اللي اللي إحنا مثلاً الترادة اللي بنطلع منه ال بنطلع منه الذرة إحنا مفضلنا الترادة وخدنا خدنا شوية تراب وحطناه فعندما في يطلع فينا حاجة من الأداء الميت في الدرجة الأولى والنواة اللي هي ممكن تأخذها وتقطعه يبقى ميت في الدرجة A التانية اللي ميت في الدرجة الأولى يبقى حي في الدرجة A الأخيرة واللي ميت في الدرجة الثانية يبقى حي في الدرجة A الدرجة طيب في نعرف التالية يقول لك القرآن ما مس بس بقى مس ايه لان القرآن حين يخاطب باشياء قد تقف فيها العقول يقول يتناولها التناول اللي العقول كله تتقبلها اللي عقل يعني عقل صفوة يقدر يتقبلها اللي عقل نص يقدر يتقبلها ليه لان لما يجيب لك أصادق يقول لك بعدين يجيبها على حقيقة يمكن العقول تقول لك ايه الكلام الفاضي ده آه بقى لو كان لنا ده الزر فيها حركة وفيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه, وفيها ايه. كانوا الناس يقول لك ايه التخريف ده يوم يتناول الاشياء دي بايه ببيان الاله قادر. وخصوصا مش حيطرتب على اختلاف في الحكم الا لو قريبت انه الزر فيها حياة ما الذي زاد عندي من الاحكام طب الزر ما فيهاش حياة ما الذي نقص عندي من الاحكام اذا دي مسألة انا بنتفع بالظاهرة او بالقضية عرفتها او لم اعرفها مش كده ولا لا عرفتها او لم آه. كل مثل هذا نحن نجي نقول طعلا بقى خد القرآن كده اخ مأخذ الوعيش <تصفيق> اللي, اللي بيفهم كده مقطعات الالفاظ الحياة احنا نعرف اننا ضدها الايه الموت ربنا تساب كلمة الموت وجاب كلمتين يسمع الهلاك الايه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه يبقى الهلاك مقابل ايه هنا مقابل الحياه الله انما ما جابش لنا الموت ليه لان الموت انت الناس هتختلف فيه ده ميت يعني ما فيش فيه حركة ولا حس ولا نمو ولا اي حاجة انما هو له ايه له حياة مناسبه له سي حياة الزر أو حياة الحبة الرملة أو حياة الزلطة أو أي حاجة يوم ييجي بقى في آية تانية بعد ما يقول ليهلك من هلك عن بينك ويحيا من حيا عن بين عرفنا أن الحياة هنا مقابلة لإيه من هلاء يوم يجي في الآخرة بقى ساعة ما يجي علشان يأول بقى القيامة ويقول كل شيء هلك إلا وجهه كل شيء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 مر انت تدركها ومر ايه ما تستطعش ام ايه ام تدركها يبقى يخرج الحي من الميت وخروج الميتة من الحي مرة تاخدها بالعرف العام او تاخدها بالعرف الايه او تاخدها بالعرف الخاص اللي هو عرف الايه عرف العلماء وما دام ذلك تلك ظاهرة الوجود في ايه يولجه في النهار يدخله ويولجه النهار في الليل بيسم حتى بطانة الرجل الوليجة بطانة الرجل اسمها ايه وليجة ليه لانها بتتداخل فيه ما بتنطط بتتداخل فيه ولا لا يقول لك عايز تعرف السر بتاع فلان خد من فلان هو يقول لك يعني لان المتداخل هو وبيطانة وبطانة الصوت لما ايه المتداخلة فيه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ظاهرة كونية كل واحد يدركها وكل واحد يعرفها وبعدين جاب المسألة الثانيه اللي فيها انقسام فيه خاصه وفيها عامه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الايه من الحي يبقى اللي بيعمل كده ما تستبعش عليه يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويزل من يشاء إذن فجيب الدليل من الآيات من الآيات الكونية اسمع بقى قول الله قل اللهم يعني يا الله أنت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لأن ما دمن تلمجري في كونك هذه المسألة يبقى هذا أمر إيه؟ خير. إحنا بنقول إحنا بنقول الواحد منا يبقى بيحب ابنه أوى وبعد ذلك يرى في أسماعه شيء دم أي حاجة بيأخد بنفسه يوديه لنيه للدكتور ويتراجع إنه عدل يعمل له العملية دلوقتي هو بيعمل بشرنا بيعمل له خير فكذلك ما دام الله هو الذي يلجي في ملكه إيتاء الملك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 يخرج الميت من الحي والحي والممكن واحد ما هوش طاق أبداً حكية الليل والنهار دياً ولا حكية اللي ده حي من الميت ولا و... يعني كده من... إنما كل واحد منا يتصل برزقه قهراً عنه فده بقي مسألة أولاً وترزق من تشاء بغير حساب ساعة تسمع كلمة حساب كم تعرف إن الحساب ده كما قلنا سابقاً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 يبقى إن قدرت محاسب يحاسب ربنا نقوله مش بوك أهم غير حساب محدش هي إيه محدش هيحزه لأني محدش كريه وقال فعاله لما يريد يبقى ذن كان الحساب واقع من مين على الله طيب الحساب واقع من الله للناس يقولك بيديهم مش على قد حركتهم حتى في الوجود لما تيجي تحسبة كده يروح جايب لهم حاجة كده الله ممكن يديك من حاجة ما كانتش محسوبة عندك لأن معنى الحساب الأمر التقديري اللي معمول له تخطيط أنا هتوظف وأخد قد كده وأعمل الصنع دي قد كده وأعمل مش عزر على الفدنين دول يطلع لمنهم قد كده دي عملية الحساب ولا لا سم كيف تليه جالوا كده من غير إيه من غير حساب ومرة يحسب ولا تجيش يحسبه من سنة مثلا قالوا ده الدولة الفلانية زرعة أم حيقض الدنيا جاتل عند الندج المحصول كده وجه إيه واحد مضيعاها كلوا من بره اللي كانوا بقول عليهم حيأكلوا الناس الناس فهمت هل نغير حساب ولا لا يبقى بيدي مش مش, مش حاسب حركتك ويدك على قده طيب الناس اللي مثلا دلوقتي أفاض الله عليهم مثلا النخير والبترول طب ماذا سمعوا ده جاي لهم كده من تحت أب ولا لا ده ربنا بديوا يعمل حاجات في الكون كده علشان تعرف ان الأرزاق في إيده هوا وبعد ذلك الدول اللي يقول لك ده الناس دول مكسلانين وناس ما بيعملوش وناس مش عال اهو ربنا سكر لهم اللي مش كسلانين وجابوا الخير ويزلوكوا بيه بس أعلمون غير حساب ها اذن كل اللي فتدي علشان تعمل ايه على ان طناقة القدرة مش ربنا خلق الاسباب ثم جعل الاسباب تتحكم فيه لا هو قل اعمل الاسباب ومش حدك منه حدك من حكة تانية ما عملتش حسابك فيه ودي لو الإنسان عمال يقدر أموره أو أمور من يعرف يجب دي قضية منتزمة لكل الناس طيب وترزقه من تشاءه بغير إياه بغير حساب يبقى ما ربنا ما يقولش انت عملت قد كده حدك قد كده طيب ومن غير حساب مني مش المرزانية اللي أنا عملها طبق مخرومة وده حاجة تانية إذن يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب يقع عليه لأنه لا توجد سلطة أعلى منه تقول له عملت تدين لي ولا عمام تدين لي أدوة. أو من غير حساب منه لخلقه فيعطيه لا على قدر أسبابهم بل فوق أسبابهم أو من غير حساب للناس المرزقين يعدي قدر ديا تجيل الرزق من إيه من تقدير إيه من تقدير آخر ممم وترزق من تشاء بغير إيه وترزق من تشاء بغير حساب إذا كانت كل هذه الأمور مالك الملك ويأتي من يشاء ويعز من يشاء ويعز الملك يقول الله نعم يولج الليل في النهار ويرزق من يشاء بغير حساب طيب أليس من الحق أن يذهب إنسان لوالي من لا سلطان له كهذا السلطان ويترك هذا السلطان يبقى بقى بقى يبقى رباه فسطنوا لها جيدا ام هو حاب يدي قضية ايماننا ما دام الامور كلها عندك اياكم ان توالوا خصومي اياكم ان توالوا خصومي لان اللي بايدي كل ايه اوعوا تقولوا هم يساعدوكم هم اعدائكم لا يألونكم قبالة ودوا ما عنه قد بدت البغضاء من أفواهه ايو اتوالوا إلا من بيده كل هذه الأشياء إن كنت عمال تعمل المسائل دي فسبقه وبتقدير فلا تواني إلا معين صاحب هذه الأشياء وإياك أم تعمد إلى عدو لهذه القوى القاهرة القادرة المتصرفة في كل أمور الكون وفي نواميس الكونية إياك أم تعمد إلى أعدائها لتبتخذ منهم أولياء لأنك إنت تبقى تفكيرك خايب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 وبعدين كلمة ولي تضاف إلى الله وتضاف إلى خلق الله الله ولي الذين آمن يبقى الله ولي على إخلاص وبعدين الله ولي الذين مين آمن طب وأولياء الله الأولياء ذكر المين أولياء الله أولياء جم حتى المفرد ولي الله هو. تبقى الله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله مش كده المساله ولا ايه يبقى اذا الولايه على اطلاقها هنالك الولاية لله الحق خلاص الله هو الولي ده كلام لكن الولاية فالتضاف مرة الى الله واختضاف مرة الى خلف الله يقول الله ولي الذين امن طب واولياء الله يعني ايه هت أولياء الله لا هت هت كلمة عشان كده واضحة المؤمن ولي الله طب مفهوم الله ولي المؤمن إنما المؤمن ولي الله الزاي ما لك إيه نعم لا إيه لازم تفهمك لأن الولي معناها إيه إما أن تأخذ بالمعين يبقى الله ولي الذين آمنوا أي معينهم وناصرهم طيب وولي الله أولياء الله يعملوا إيه له أم أنت ما هو أين في الآية؟ أنت نصر الله هو نصركم. هو ربنا مش كان يقدر ينتقم من الكفار مرة واحدة وتنفيه. إنما هو القاتلهم وعزبهم الله بأيديكم. لأن لما كان يقتلهم بقوه الخفية يقولك ده مسائل كونية في الوجود أحدها. إنما أنت الله المستضعفينكم لازم يبقى إث كنت. الله أنت نصر الله ينصركم يبقى إذا مرة يطلق الوالي ويورد به أيه ويغضب أيه. المعيب. لمره يراد بها المعان ليه لان انت ما دام ولي وانا وليك يبقى معناها ايه انا مره معين وانت مره معان كده يبقى اذا تيجوا يا بعضها ولا لا نقول نريد ليه ام قال لان الحق سبحانه وتعالى يريد لمنهجه ان يسود بايمان خلقه به وان فكل الحق سبحانه وتعالى يستطيع ان يرغم الناس جميعا على ان يكونوا طائعين حد يقدر يخرج من إيده مش ممكن؟ قال ولذلك و لذلك الإنسان يجب يفكر تفكير جيد يقول إيه الإنسان ده بين قوسين بين قوس ميلاده وقوس وفاته أيتحكم في واحد من القوسين فمن من إيه الرذالة بقى بين القوسين عايز بتقيا تأنزح له هو بتحكمش لا فيه دي ولا إيه ولا فيه النواميس الكونية بإيد ربنا ومشي زي الساعة مش كده ولا لا؟ وبعد ذلك قال إلى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وما فيش حاجة خرجت عنه إنما الحق سبحانه وتعالى أخذ, أخذ هذه المثالة بقوة قهره قدرات جبروته ما فيش حاجة تخرج من قيده إنما هو يريد أن يأخذ قوما بحب قلوبه يبقى الإيمان ده جاي باختيار هو صحيح يظهر يجيبك له إنما هو عايز يشوف مين اللي يجينه وهو مختار ألا يجين عايز يعرف من الذي يجيء وهو مختار ألا يجين في أدي العظمة تبقى تسخير الأشياء دي بتد لله صفه القدرة اختيارات الأشياء بتد لله صفه المحبوبية مربونا عايز المحبوبية وعايز الايه وعايز القدرة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يعني نصراء لهم من دون المؤمنين لا يأخذ المؤمنون لان دقهم ان تظاهروا بأمام أولياء لك هيعملوا لك ايه يجعلونك تستنين لهم وربما تسللوا اليك بلدف ودقة فدخلوا عليك مدخل الاعداء لانه مما دم كافرين الاصل مفيش التقاء الاصل مفيش التقاء ومن يفعل ذلك فليس من الله أي من ولاية الله في شيء الا حيتخذ دول اولياء ليس له نصيب في نصرات الله له ليه لانه معتقد في ذول منه يضرع منه حاجة فربنا بقول لا اوعى تغتر بقوة القو وان كان كافرا وتتخذ منه ايه حماية ولا ولاية وما تقولش ملاعم ايه لأن الله لا يريد منك إلا أن تستعمل ما استطعت ولذلك حينما قال أعده هل قال أعده لهم ما تغلبونهم به ولا أعده لهم ما استطعتم اعمل استطاعتك وادع الباكر لماذا؟ وادع الباكر لماذا؟ ولذلك قضية قد يقف فيها العقل يوم ربنا يطميني يقول باتخافشي وعتقول هو, هو لهم عدد كبير وعدد ومش عارف ايه وازاي يعني مالي هيعمل ايه ربنا الحكاية دي تقول له اه برد عشان ما تقفش الموقف دي وقال ايه سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب طب ساعة ما يلقي الرعب وان كان عددهم قد الله وان كان عددهم وانقي الرعب فيهم انتهت المسألة ولا لا ادي بس جندي من جنود الله يلقي مين الرعب تنتهي المسألة وخلاص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 أن تتقوا منهم تقاه إيه حكيت أن تتقوا منهم تقاه تقاه يعني أعمل وقاه طيب إما أقوياء أوى عليها. ولا عندك غلب الزمن إنك تنتصر عليهم يبقى ما فيش مانع أن تتكي شرهم يبقى التقيه رخفة تقيه رخفة ولذلك روى الحسن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 قال أتشهد أني رسول الله قال إني أصم إني إيه أصم لما سمعت اشتقال أنت ردت عليها هو فأخذه فقتله خلاص ذو قال إيه قال له أتشهد أن محمد رسول الله قال إيه نعم ما تشهد أني رسول الله قال نعم فجيل الثاني قال لا تشهدوا ان محمد رسول الله قال معك فلو اتشهدوا ان رسول الله قال اني اصم قال اتشهدوا ان رسول الله قال اني اصم طلعت تشهد ان رسول الله قال فقط له فرفع الامر الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال اما المقتول فمضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئا لا وأما الآخر فقد تقبل رخصة الله له فلا تبعة عليه فقد تقبل رخصة الله له فلا تبعته عليه فالتقية رخصة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 وتحمل منهج التحمل علشان المنهج يبقى للناس والعزيمه علشان تقف امام الايه الخصوم فلولا ان يشرع الله التقيه بقوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان كنا صحيحا نحقق الانفدائيه التي تفدي مناهج الحق بأن الوحد يضحي بحياته ولكن هب أن كل مؤمن وقف هذا الموقف من يحمل علم الله إلى الآخرين يوم يشرع التقية علشان يضرب يجيب لنا الفداء للعقيدة والتقيه ليعطينا البقاء للعقيدة يبقى داب لنا لإيه داب لنا الاثنين لاننا واحنا جينا وقلنا كله يبقى يجي واحد جبره ويروح قصصهم كله وماذا يحدث بعد ذلك تضل الاجيال اللي بعد كده مفيش حد عم راقي فيقوم الحق سبحانه وتعالى يبقي للفداء قوما ويبقي للبقاء قوما عشان يحملوا مين عشان يحملوا منهج ايه منهج الله إلا أن عرفنا بقى سر الله التقيّة جت، لأن الحق سبحانه وتعالى يريد منهجا يعمر الأرض ويورس، فلو أن الحق لم يشرى التقيّة بقوله إلا من أقرى وقلبه مطمئن بالإيمان، لسابتة الفداءية في العقيدة، إنما قبل شوية من الدين وانتهى المسألة واللي يجي بعدد. أم لازم أشرع التقية علشان يفضلوا نفس إيه حوالين الشمعة يخلوا الشمعة ولعه ويمكن ييجي واحد يعمل من الشمعة دي حريقة مش كده ولا لا إلا أم تتقوا منهم تقع ويحذركم الله نفسه إياك أم تقبل على الشيء بانشراح صدر ويقول أنا عملت تقية لا لازم تكون واضحة في نفسك انك انت عملت التقية ليه علشان تبقي منهج الخير في الوجود ولا تجعل جنود الخير كلهم الى فناء فانت تستبق نفسك لمهمة ايه لمهمة اخرى ويحذركم الله نفسه يحذركم يعني يقول لكم اياكم ان تخلعوا على التقية امرا هو مرغوب لنفسكم لان نحذبها الا من اكره وقلبه مطمئن.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 أوه. لان يمكن تعمل العملية وانت في تخدها في ظاهرية الشكلية انما في صدرك وانك لا اوعى ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه <تصفيق> يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض هنا الواحد يقولك ان تبدو ما في ايه صدوركم ان تبدو او تخفوه هي اللي عايزه يعلمه الله انما ان تبدوه طب ما هو داعل وغير الله؟ مفهوم الكلام؟ إن تبدو ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم بها الله. من الكلام؟ يقول إن تخفوا ما في صدوركم يعلمه الله. إنما إن تبدو طب ما هو الله عالمه والنفعل منه اللي هو إيه اللي هم أعمال. لأنه قد يفرأ على بالك أن الله غاي. فهو يعلم الغيب ولكنه لا يعلم المشهد زي ما يكون واحده لله المثل الأعلى وياك البيت وياك في البيت هو وياك البيت يعلم اللي جوا إنما اللي برة ما يعرفوش لكن ربنا ما ما كان عن إيه عن مكان فإياك أن تعتقد أن الله غيب يبقى ما يعرفش ما لقاه إلا الغير لا واللي ضرز إلى الوجود برضو هيعرفه يبقى لازم يجيب الاثنين ولا لا أهل يبقى لازم يجيب الاثنين يبقى لازم تخفوا ما في صوءكم أو إيه أو تبدو يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعدي حكمه عن المكلفين إلى غيرهم من الوجود الآخر مش بس هو أعدكم ده للكوم كله اللي في السماء والإيرض ما تفقطه من ورقة إلا يعلمه ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبث إلا في كتاب مبين والله على كل شيء قدير برضو إنك هناك اللي مرت إنك على كل شيء إيه؟ إنك على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرا العمل في ذاته ظاهرة تحدث وتمتهي فكيف آجي يوم القيامة ولائي عملي يبقى لا شك انه بزاء عملي انه ايه بزاء عملي نقول له احنا الحد دلوقتي بنقول كده احنا الحد دلوقتي بنقول كده اننا حين يفتح الله على بعض العقول فتكتشف اسرارا من اسرار الكون وقت يغضروا يعملوا لنا فيلم وبعد ذلك بعد مدة يقول لي شوف انت قلت ايه وعملت ايه وكلمت ايه وقلت ايه, ايه يبقى العمل نفسه ايه حاضر ومصور ولا لا فاني يكون احنا بنفضر احنا كده بوسائلنا ونحن مخلوقين يبقى القادر الاعلى مش قادر في التسجيل ده يعمل للحكاة ده يبقى دين يجب من كتاب حسابي ها ها ها مسألة ممكن تنام يا اذا اللي تقع في عقله دي يقول ايه ما عملت من خير ايه آه محضر يعذب جزاء العبر جزاء الايه تنام وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ايه امدا بعيدا يعني غاية ما كانش لي ياريتها مجد. ما جت امدا ويحذركم الله نفسه اعادها ويحذركم الله الله نفسه والله رؤوف من نفسه لأن كلمة التحذير تعطي بالقوة البواب مع ذلك هو رؤوف ايه هو رؤوف رحيم